كُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا إِنِّي نَذَرْتُ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمًا تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريحا، يا أختها هارون ما كان أبوك رأسا وما كانت أمك برييا، فأشارت إليه.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 وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت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 فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم ويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين